يا ايها الذين امنوا انفقوا انفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله من قبل أن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 يالم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بشيء من علمه إِلَّا بما شاء ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا أسا كرسيه السماوات واللَّب، ولا يوده حفظهما، وهو الذي اللَّذي لا إكرامه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في صم لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات يخرجهم والذين كفروا أولياؤهم الطاهوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون